اللهم صل على النبي و صل على وصحبه اجمعين و بعضه السلام الله تعالى قال الملك ورحمه الله تعالى قال الملك ورحمه الله تعالى ومن كان من مال وما كان ولا شيء كان أهدئ من ماري الحورى عند الخجل المؤكس يدخل أورا الجنيا للتجارة القناة التي تدخل أورا الجنيا ولا يريد أن لعقوبه صاحب في سان الله منه مارك أحد ليس شيء وحبا تجيب عليه ويكون أجيب سادوشي سفيه مارك النحدي سعى الزكاة الزكاة وفإنه يجعل ويالي له يساق مارك ويالي شهرا بل الصلاه ما لقاش من الصلاه صلاه كامله ويقوي وكليمين فيه الحديث ما كان عنده يحيى التيسي ما كان عنده ويحيى التيسي من عرض من قلابه لتجاره جراثي لو دياري ويحسي وكويا ما كان عنده يحيى التيسي ما كان عنده يحيى التيسي من نقد العقه وعين المعرب فإذا بلق ذلك كله كان لما أنت فإذا بلق مرقب ذلك كاسي كله لما أنت ما تجيب إحاكم وجمي سفير لحديث عن زكاة زكاة فإنه يزكيه وزكي إليه السلام عليكم يا شيخ رحمه الله تعالى وفي مال هاي سمال كان وردني الزكاة تجاره هاني أقراسي هانه وردنيه maal kana wax ku mid ah oo la qodobayn oo wax la aragay ay la soo xasilayn zulkadu way ka waajibaysaa isla marka aad doonaysaa inuu dhiyihi samakire wax uu qosa bishaa bisha marka ay gaadho marka bisha bisha marka hadii ay gaadho baa wuxuu markii gaadana u jeeda bisha bishaayda buu haddana xadii ka dhigay laakiin hadii amma lacag ha haato amma waxa weeyaan ha noqdo marka salaad dibi wuxuu dhanbi isugu geynaya marka salaafta yel lacagta tukanka taalo dhala wada tiimeeyo hadii ay miis saf garbo oo lacag 200 dinar han dhay gaado ama 20 dinar ay gaado boosida ka rab قال مالك حويل وما كان وحياه ذو من مالك حوالا عند الغجل للأكل يديره ودى جنيا للتجارة قناس ودى جنيا ولا يند عن العذابين لصاحبي صاحبك سعنو العذابين منو حقيسة شيئ واحمد تجيبه ويواجبس عليه دشيسة عليه منك دشيسة فيه مالك نحليسة الزكاة وسكلا كواجبسة وفإنه يجعله ويا لي الله يساق شهر بالبويا لي فإنه منكم <تكلم> يجعره الصويله يا الله خوري شهر عبد الله سنه شد كميده يقوي قيمه في الحديث ما كان عنده وقتيسا وبمعرضه ملاوه اللي تجر رس قراسو دياره ويحسوا كوبا مالك حديثه ما شي كان عنده وقتيسا هذا ومن لقت لحقه وحين رمح وحوى يعمئ من نقد لحقه هويه ويحسوا ومرقه لعقته وحا كود هذا ذهب وفضه أو عي آه... مرخ و ذهب نقدي حويا و ذهب كير مرخ و حويا لا بدلو... درهم يدينار لا بدره بدلو... عين تروا هذي ذهب يفضو و هي مرخ و يسكوا معنا, معنا من نقدي لعق و عينها مع عين و ذهب يفضو فإذا بلغ ذالي فكاسي مرخ و كله لما انتي. ما تجب فيه الزكاة الزكاة و حيك و فإنه يزكيه وكزكيني اياه فإنه يزكيه وكزكيني اياه ولا حس ولا ما هو قال الملك وحبيب الرحيم في الطرحه وحير التقويب كان حولها القديمين اصفبه بحسب ثوابا ليداها ميدو ميد مرتس اف كل بارا جيدا ميدو ها لو قيبيني هو ام طريد من الرجل وحتى يهمنا في جميع المنز Hamilton و ابو حريفة ايه حقر ف peque التفاوير ادتها ف majorمي اوافقه و حينما يجعل المنزل هو اذا يجعل كلامة منطقي و قم بتزاوير المنزل في حوالي المز اوف! حول نحتى كلامانه麺 من ان اليوم ينزل la qiimo dhig xulaha la sii diyaarsaday ka wadduusa oo ni saaf keydiga ay sanad kasto wad qiimeeyaysa marka qiimeeyso xoola alaabta iyo lacagta aad haysay ganacsiga haday gaadho marka saxa wey isoko wad marka kabbi haysaa bishe bishe haday gaadho kishaadna bishe marka bishe kale haddara kabbi haysaa oo u afro qolba ku jidanne abuu xaliifow ruuq qaba tfakh xolaha misale ba mar kha ayo mar kha sax weeyaan la dool gal leya waxa ku qiima loorana ya lacagta adiga ku waa hisadana laga wariyey marka subax weeyaan ilmu yiri wu xuquuqii beelaya micii wu marka subax weeyaan ku soo iyuusatay markii hore wuxii aad ku soo iyuusatay raad toosay bisimaah limihii laga soo siiyay ku qibeelay samuqba limihii laga soo iibiyey kanada بداك كو... او كووية... مر... وجوية... او وجوية با... با... يا مر وج وياه اه وج و يا ابو قرا عرفت محلو قيمهنيا معاش حد ادوك يبلس ودوسير ليس اصوم وحاد ادوك صارونسد لا لهديا وهذا هو الراجح على افصم وعلى جماهير طبيهم عرفت حد أضحيصه. واض ليس يخولها waxa ku qibeelaysa qila hadda ku qibeelaysa hadda waqtiga hadda tani waa saaroeyso mid ka dadiga boqol uu ku tana boqol iyo kan ka dadkaas yiraayso horey oo ka tobas ku qibeelaysa aramaa waxa uu qara malikuhu xuur rahimahu allah ta'ala wa يوم انقفك لم يتجر عن قلع السلام سواء واسميه ليس عليهم دشورا معها إلا صدقة واحدة صدقة كريمة ويعنيه في كل عام سنة فسا في تجروا فيها قلع السلام أم لم يتجروا أمير قلع السلام أنا أحاوليها منك يحولون أيها حوليه سنصاب أيها أراها ما يساوها قلع isha bi sheege nuxrin gaad ha duuhi bisaw garizken wala qab xun waxa la fiiriyo waxe nisaab madriye uu qadar fiisakaa waxa uu wajibaya madriye hada laa fiirime ma lagu ganacsanaayaa shartimaa oo malaki qofku ah isii ma macaash haa yar garasi boo doon roga uu u wadare حضورا لماينا مرخص حواياك لاغا و حبيبي برناس سيد اخديت با وحولي يا ما حقن عصبيون قراصنه ومن تقدر القف قراصوميا المسلمين ومسلمين تقليديه ومن قف لميه درن قراصنه سواء و اسبيه ليس عليهم دشرميل على سرقه وحده تصوقيه للمياه او مدكله مشط الله وحيتاي كصمتو دم خوليس هي كان كمعاشي ماله مويا walhal saada qabbalay qaadiya la oromba ayadu waad ku gubacsay soo sanad waan baa ka macaashay macaash ka macaash intee ka muhaweelo laba jeer ay toorso ka boro maayay saadi loow walahi baayil tajerro fiha ka qabalsadaan adnabiyada tajuru fiya yen roo hagar asabaade doona wuxuu sheegay ودويلاده و هو كشهدنا حين الله تعالى مجللك كما الله لو 104 يكو و هو سلم عليه رحمه الله تعالى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه بحقي لاهل الذمه دقي شو قله قاد يبا و هو كيري اه و مدينه من خيبر جراكسن جلاله مدينه في بلادكم فليس عليكم في اموالكم زكاتكم وليس عليكم الا جزيتكم التي فرضنا عليكم والخرجتم وضربتم في البلاد وارثتم واموالكم اخذنا منكم وفرضنا عليكم وفرضنا جزيئتكم اقول رجال ذلك شنو خنقنا عساتين وحور حوره ان مرخص حور انه سكيدين سو دورمينه اواي سياسوك دك كلام غراسك له قاضي المواد ليس غراسك له كلام غرافسله دلقال يمستبي خديجه فخاطر ودك شنو كليه اسجوجسين وهلكان غراساتين زك كاليديو سو دوونماينو لكن هبطات كاترتيب ودامكينا ود ودمدا كلى المسلمين تا سوق دشي وزك اروحو هي حولها كغلاصاتيم ود غلاصي كدحب لودين ما دا ما ودا المسلمين الجوجتين احترامتا المسلمين تااليدين كودريل وم ها سايلين كوداظميك سادة ت وادخلايسي جوج خير وادخلايسي زك لكم سادوري سياره بابا ماشي وباب يا جاء كني في الكنز كنزي و ما خاي كنزي لا قرانك كوشاغه ولا بين يا الذهب ولا ولا ينفقونها في سبيل الله و الشرح بعذاب اليم الاله روح الا هذا الكنز سبحانه وتعالى فذوقوا ما كنتم تكمزونه كنز يا زي هو تصيري سو محو يحيى يا, يا رحيمه الله تعالى حدثني يحياء مالك عن عبد الله بن الدينة رنه وهناو قال والحييل صميت ع عبد الله بن عمر وهو يسأل نفسه والديني عن الكنز سميه كله عبد الله بن عمر والحالة هو يسأل أمر آله ديني عن الكنز的 كنز قليلا قال والحيائي هو يسأل المال امالك ال هو يسأل المال استمتعكون الذي مالك قصال لا تؤدى عن قد حريمي من الزكاه والزكاه على قد حريمي كل زي من قلاه القران كو شيء بل هو شيء با لو يري عبد الله بن عمر وحولك الصؤن حولك الصؤل زكاه لا بخي كل واضح وحدث لي عن مالك عن عبد الله بن الدينار عن ابي صالح السمان عن ابي غديره كان كانوا يقولك الى من كان عنده افضل شيء يمارون لم يؤد الزكاته زكلي سواء بحنين مثلى ولا صوري لله يستغى مثلى ولا صوري لله يستغى يوم القيامه مالك قيامته شجاع المصبا لوصوري افرع وبدر لوصوري له يستغى الزبيبه تاري لو مئوده اسنادي سنتك خلافك در الزبيبه تاكه وحيراهم قيمده قيبه اللي بقى ولل لو غي سجد زبيبتالي لابا قاولل با اسوماده قاولل قwat qnasuma لو ضاب معناه يو اصلا ابو ركش ديلا ويا له انه زبيبتالي وحصن على لابا قفود ليه لكن سدر غاجح وحصل على له زبيبتان لوان بعياد با اسوماده يا طلبو هذالي حتى يمكنه الله قانت سوغشدو يقولو وحركو اورن انا جنسوكا ارون كيس لا يمانه حي ورنيا حديث ابن عمر انس هو موقوف لكن بخاري ما رفع الصحوه يا حديثه انس هو بكثير صور عليه في كتاب الزكاه باب اسم ما رع الزكاه الى سبحانه وتعالى واكلي واكيد سيطوقون ما دخلوا به يوم القيامه وحقاره الود دليل وحي أي مرخه لا بخي لا بالقيامه قصه wa xulul ilaahay salaamay fa saxwa baha jibaha iyo jilubum iyo dhuhurum wa halagu gubi wajiyadooda iyo dhaciyadooda iyo iyo dhawarkooda lagu gubi waxa waxaa lagu oortay xuduqu maalku somtaka mid zoon ramiyah iyo hayat kas maleesey wa ay la fi wahadisa kadisa la bixiyo in dooniba halle kaade falaysabikism kalzi maaha marhad diiwa hawya sakada laga bixiyo in dooniba halle kaade shay gaasiye sahih aydu saana baa wa sadaqati almashiyati maashiyada iyo xoolaha sadaqada wabaa qala hadithuna yahya yan mali cin annahu qaraa akhdhi kitab ah umar wa khata sadaqati انه قرع واخريج كتاب عمر والخطاب واخريج في الصلقه صلقتي ولو خولي فوجت وانا هلي فيه تحديثه وحركه لكتاب قاس بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الصلقه صلقه حساب كيدي في اربعه مرقه في 24 من الابل أفر الى لباتي ما تصحوا يا انجيلك مدي يا فدونها وحي كهوسيا الغرب أريبا كواجبيا وأريبا لقبل في كل خمس شرط ما في قيلة كسر شاط ما في قيلة وفيما فوق ذلك انت ويحي كسر غايم إلى خمس وثلاثين صدني شرق القيرو بإبنة مخاض من إنه يمرتص حويا أورليئا با انه إنه يأورلي حويا وقال هل سنجدت ba gudagashay weeyaan marka waana inuiyo uuralayyn waxa lolay yihay oo ydeed waxay gaaday xli ay gadhabarfintay gaaday falangsa kunada ussuq na ibnaqaade mihoo ya uuralay. Fabn labuin inu ya caaan laba laqaadi yakarun ah ana xlli waxu gaaday oo yadii markaas su xa wayaan aya kadhaba lashu laga dawan muugu. ونقال انك اللواثة الصناعيون ما يسترمعنا الصناع تيسا تحاد قدق لي وفيما فوق ذلك انتاوحي كسر غيان الى خمس واربعين شرية فقتا لغاقار جنس الأبون مدره يعان لي وصناتي وفيما فوق ذلك انتاوحي كسر غيان الى خمس واربعين جنس الأبون شرية لغاقار حتى ورسول ايزي ها حركه و فوق و خير با كجido waxaa weeyar shariya lawatan kiif ee geelaha waxaa laga qaadayaa marxa saxan ee qibta makhad shariya sodr kiif ee geelaha waxaa laga qaadayaa bil soo labo balaa qaadayaa ففي كل خمس انشاءاته هايح ياه وفي ما فوق ذلك لا خمس وثلاثين ورخص مش غينايه وحما ما شاهده وحكوه ادوية مرخص حويا وفي خمس وعشرين وفي خمس وعشرين وفي ما فوق ذلك الشرية اللي تنقي هي ويحي انت كسر غيه إلى 35 شن يصدر لك قال لي وفي 35 وفي 25 شن يرى تنكي وفيما فوق ذلك إنت ويحيكسر إلى 35 شن يصدر لك قال لي إبنة مخاضبة فإن لم تكن إبنة مخاضبة دينا فإبن الله بني جكر إبن يعليه oo laba labixrinaya waxa halkan ku jiro kala yadan wa fiina foq dhalka inta u khasar ba ila 5 maana shariya sod qas ya u khasar ba ila 45 shariya labad shariya farq laga gaareyo bin sulavori inaho ya calayba laga bixrinaya inaho ya calay wa xamaan walaynaya inaho ya هم لديه مى هذا النوitated think in got a voice think in got a voice think in got a voice cercati tired hesa them with her they call him tогодское they said When his woch went away know therefore it only family and as an art know It's only a twisted a wits a wits what a thim وفيما ما فوق ذلك انتوح كسر الى الستيره الى الليث اللي جاريو حقه تدهات اي قالم حقاء اورخ مطيصتي حقه القالم مطيصتي ضرقه الفحلي وحويه اورك فولي التقيص المطيصتي اي وكو اجتي معها او اجي وكو اورخ فرما شنو قالك مو ده وحا لقا ودا اللي وحي قاعد قالين ترى عيرته وار اور کاسا اسخ حجين كتاي غادويي معليهم وار سدااس كو ذلك ان ذا شيخ كثر غي الى 60 اللحله كدا قادايو خربت مو تيسطيفا بروقه الفحلي اورك مركا فحلي غودتيسا وخلي يدا شيخ است لبكيسا لكن مرغا سحاوي وا اورك اونتي اللي غا ويان جيلا اورج بفوليا أو أور بفولي وفيما ما فوقه وحلقه ودان اوكاس وانا قالي يدو مره خا سحويان سطح جلدي رميسهافه فوق ذلك التويح كسر غيره 75 شنو هي تضرات الجاري جداه طباهاتي ومره سحويان قالب مركه الكه جبصتي ويان ومره سحويان قالب الكه جبصتي ومره فدسك رميسه وفي ما فوق ذلك توحي كسريلات 93 لغيريو جبنا صالمون لا مده يعن ليها و 24 مود و 3 دراسه معها و قلب لوجي القطميسوس درحل في بدقه 67 وفي ما فوق ذلك توحي كسر غيرها 20 و 120 بالقول يا لباته لغا غاريو حطه صاربا و قال مول متي سي طرق قتل جبل فما زاد على ذلك انت اوحيك الزيادون من الابين قيلك ماذا ففي كل اربعين افرق قيكسة بنت اللبون من مهو انه يعلمك واجبي وفي كل خمسين قمت قيكسة حقاتهم قيلوا مع على انت اوصوا فترال بضقي منه افرق قيكسة بنت اللبون باكم بحن قمت قيكسة حقوا باكم بحن اللهم استعى وعلي وفي صائمه الغنم ارiga مرقس حوياتي سي فوفيسيران وعلى في, في صائمه الغرب وارiga داقويان اما بقش هالوقدو انا ارiga واوي هالوقديه وا ارiga داقيه اه وخوي اسا افيسو وخوريا او استا اكمل قادوغ القعانتاده كو وفي صائمه الغنم ارiga كي إذا بلق المرخي قال أربعين أفوتاً إلى عشرين ومائة بقرية اللواتنا القرية شاتنا فريعاً أفوتاً في واحدناك سديتها دمرق وقا دحل كلمات بحنسة لفاتن وقا دمرق وقا رحل كلمات بحنسة وفيما فوق ذلك انتوحي كسر لي لكن مرحدي أرق وقا دمرق وقا دمرق هذا مرقى صحيح لحد بحنسة اللهم سعلم وفيما فوق ذلك انتوحي كسر لي يرامي 200 الا لباب بقوله الغارو شاطا الا 94 اللهم استعان وفي فوق ذلك توحي كسر هي لا 360 صضح بقوله ناف الغارو ثلاث شجاهي صضحنا شواريح فما زاد على ذلك توحي الزياده في كل 100 بقولتي في الصح شاطا نافريا ولا يخرج في الصدقه صدقه لمبخيو تيسو قد لمبخيو او او حو يعني شيق لبكاله لمبخيو تيسو هذا ورجي لكن labka lama qaado weeyaan waay wala hadriyad mid gabooday oo ibyid marka saxawayaa ku haydaateena lana yadan laabxiyo wala zaatu awarim mid awurana yadan laabxiyo awarqa waxa weeyaan khilaafa سيدا هو حويا لما ابن أثيره قتلنا به في غريب الحديث ابن حجر لوحوري فهو من عطف العام على الخاص مركز حويا عيبتي باسخة فلوسي شغي قرين عام بلوسي شغي قبوق يدي وحويا عيبتي ويسكتها قام برأكبر مركز ولا ذات عوارمي عيب صاحبة إلا ما شاء المصدق مركز حويا ها إلا ما شاء المصدق كمركس حاول ينسكد أورونا إياه يحيوض ونمويانه أما كنزة كذا بحنية بصدقة كنزة كذا بحنية نوالية ولا يجمع علماء كل مياه بين مفترق مدك لا تكسن ولا يفرق علماء كل مياه بين موجود طميع مدك لا تكسن خشيات الصداقاتي صداق أمركس كعبسيه وما كان ويحي هذا من خليطيني ويسفد رصدي فإنهما اللبضاء يسفد رصدي يتراجعان ويصلان مقاريان بينهما الحدود سويه السيسلاك عنش وفرغقتي في الظل ما اذا بلغ المرخي كان 5 ورشوط يضر ربع العشري شماله ومرخصا ويان ربع العشري تمام ولا لا مشطمن صفر واسقيبيه بشيء الا افرادك واجبيه حديث ابو داود باصو صار باب الزكاه الصائمه ضرب في جامعه حساب الزكاه هو ما جاء في زكاه الابل والغنم وحهسره حديث تحصيم حقوقي ولواته الترمذي وايي هلكا ولبا كره waxaa xaq u yir fiirisaa walaba kala كل marka sheeqdoodu tsaaleen dooraa kale ina maalikne waxa weeyaan kale sheeq ina maalikna oo tsaaleen dooraaya sheega lama kulmiyo kala taksan sadaqaka awsigeed dabteed waxa weeyaan waa midan adigu داسكريم فحال اوليه حاولنا الصمحه داسكريم حاولنا الصمحه لو ما نفع الحل الفيديو دا بك قاضي الصمحه وداك السيد تراه غادي يتكلي قال هذا مش على القضيه ما ودو واش كاينه باه واحيرا مولته باب الحيره سأحكمني كل عامل بالنيتي وستدعى المحتار باب حينتي فإنما الأعمال بالنياتي كما أتى في خبر إستقاتي وحاولا لومك كل ميوه وحاولا لومك كل ميوه وحاولا لومك كل ميوه وحاولا لتكتشي كلا تكسر ثلاثة ونقلقه وحاولا لكون قلقه ee shiiyiga marka suuxa wuyan nooba kala geeyo urursanaaya isu midka aha sadaqad dugteed nooba kala geeyado ka calsanaya misalan habii waxa hadleyda labaatan neefo ariga واسدة عشرية هناك كتاب وايه كتاب جلب كنا قدم عليه الراحيم صالح المحسنين وايه اللهم استعاوه عليه تقلام باب ما جاو يحيكون بباب في صداقة البقري الله الله مرقى صحوياً صدق لي له وحكومة دبابها باب ما جاء وحكومة دبابها في صدقة البقر الله الله مرقى صحوياً صدق لي له وبه قال حدثني يحيى عن مالك عن حبيدنا قيس المكي عن دوس اليماني ويطال اسمن قيسان اليماني أن معاد من الجملة الذي أخذ وحكسه وقال من ثلاثين بقرة صداً كلافة لضعها طبيعاً دمير أرقاعة ومن أربعين بقرة أفرطاً كلافة لضعها ما مسلمة قال لك على البحث إذا كان لصاب وحدي ووتي وعلوك إلي بما دون ذلك انت وحيكوه صحيح فأبا ودينا يأخذ منه نفاقات شيئا وحبا وقال الوحوين لم أسمع كمان مقل من غسول الله رسول جلاله صلى الله عليه وسلم فيه انت أحديث شيئا وحبا حتى ألقاه إلا عنك كلمه و بل فأسأله عن سويديه رسول الله الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معادل جبل تنسوك الكهر هل كان معناه عند محاويا لذا ايضا نمحينا إلى كتاب كنهدا وقرمتها صحيح عمر وخضراب لذا ايضا معكمين أعران سوماها أريد أن يقيل أن يفضلون بكوشيغي محاويا لذا ايضا واحد من حنيسا صد أن يفعل نسابك ويواجبها ولذا أعبر لذا سوماها سلواي مسا شويان سقيلا سنتيصان بولماروس waxaa wayan qashan neefar ku yana fariad dhixin tallaabku ku gaar laba dhfad dhixin markuu ku gaaro waxaa wayan eeshayto sanad dhixin neefad dhixin 20 markuu ku gaaro 4 neefad dhixin sahix sidaas waye markuu shayga labaatan ku gaaro waxa dhixinaysaa mar qashxan qalin halka sala jirta wasalad timir qashxawiye sanadkii sadexda waxa uu sadexaad gudey gashay markuu ku gaaro 5 amrin xiya fartan taqriiban markuu ku gaaro waxa dhex jira isaa madax wax weeyaan qalin waxa Allah mustaaf sadexdii ku dambada fududkii gudaga soo xiqal loo yaqaan ila in jidkii lehka ka gaaro xal ugu madaxii <تصفيق> ا الله مستعاو واحد بحر يصام مرق لبا خيقات بحر يصام مرق وحاو ياقو غا 120 اتفاق القبل بما ليرا واحد بحو قيبتا ساما سقانا waxaa weeyaa laba konsanado laba xiqad bixili ama waxaa u qeybiyay صحيح وايي هي الله مستعاو عليه تكنا waxaa weeyaa ladayada waxay ku wa marfa sahawa iyo sadda minay furku gaadho waxa dhexnaysa dib iyo oolada qaaacay bimaad hal sano dhameystay sano 20aad gudagale oo dhexnaysa 412 gaadana qaalimo sanad dhexnaysa 6 markay ku gaadho tabi caaniba dhexnaysa markay ku gaadho waxa weeyaa 80 2 muslimno baad dhexnaysa saxii waa ye ويحكوه وصحيانا اللباتان يشغل اللباتان نفيه صغالي اللباتان يحول لك ما قادره قال يحياه وحويلي قال مالك باوحويلي أحسن ما شيكوه ونسر وصمعتو عن المغلي في من قفانا يصباتا لو يسيغنبون أري على رعائين على رعائين اللباء وحوية رعائيه معنى أريق إدالية متفرقين وكالدوغل أو أمس على رعاء وحوية خوفة ربضان وحوىها إدالية وطفر اوقيل او كلا دغل في بلدان وضم شط او كلا تكسن اما ذلك كايجمع ان ذلك كايجمع كاي ولك كل من كله امالتي على صاحب صاحبتي يسم فيؤدي خبخ من حقيسه صدقه او صدقه ومثل ذلك الرجل كايسغا وحلمي ومثل ذلك الرجل ومثل ذلك كاي وحلميده الرجل لملا مذا ومثل ذلك كاي وحلميده الرجل لملا لمده يكون وحالي لو يستقع الذهب الذهب أو الورق وما فضله وحاليسه متفرقة وكلا تكسن في أيدي أناس يبقى عموهود شطاء وكلا تكسن إنه ينبغي له وحوهب حي يجمع هاينو كلميه وفيخرجه بحيه منها حق إذا وكم ما وجب عليه وشيكو أجوي في ذلك كاسوميزة كاته زكريدة كم إذا نسأل ذيانا كوات كارن وحاوي ينقفه حديو حلفة ربنا مثلا waxa u jooga halkan waxa weeyaan xoolo xoolaha asbar khadin baawe ilaalaya meel heblenna xoolaha u jooga ciidan kalaa ilaaliya meel heblenna ciidan xoolaha u jooga ciidan kalaa ilaaliya waxa horroobayso maaha waxa qeedo baato isku wada keenay isku wada keeno waxa zakaat kibahaaysa waxa xiliya taa waxa la mid ah waxa dhahab haysta waye hay barxa suba waya dad buusiyay waxa u barxaa in mar xaytu sawir iyo wixii ka baxay ay zakaat ku waajibi ruka bihiyo laakiin waxa maray qolad qajishi marka asoo qaaday qacantaada asoo galay soo urursay zakaati ku waajibaysa laakiin taa soo bqad barxa soo qaado وقال يحيى وحوري قال مالك به <باو> وحوري في الغجل ننكو يكون له الصنان يعضعن إذا عضعن وإذوي يعني إذا حصلنا تقاليم ويأمس إله إلاك وحلقا ما أرخاله رجل إمس إله إلاك <تذا> هؤلاء إلاك وحلقا ما أرخى سلوك ماركو كنتكو كنتكو كنتكو كنتكو حلون كنتكو كنتكو لكن ريوه ويمسيء يا <لي عم> وكما سيبه حصلا يسوي سوبة نويبة ومالان بكسوى نويبة يسيبه حصلا هذا السنة ليالو تحذينا معنى هدويان أنسو عمم والورآية الخير من العلاج والغفع أقوى من الدفع قفلا الدفع أقوى من الغفع ويا قاعد الدفع أقوى من الغفع حقا إذا الوحفف فترة وقالت من أنتون سوق المالك من السوق الهيب قال يذنب أن شيئا أنتون كسوق يعني إنا سكدفا على هذا أي مركو كبيرا أنتون كسوق يعني إنا سكدفا على حق بذويه ويحن القاعدة الصومالية عربية سويوي قحة قال يحياء الحوري قال ما له الحوري في الغجل لقل أن يكون وصمان له يساقع المعنو إلها يو المعزر هي أنسون ذنب أنها يدى تجوع ولكل من عليه دوشيسا في الصناقة الزكالة فإن كانت ضيئة فيها نحن إذا ما تجيبه كواجب السفير وحديث عن الصناقة الصناقاته صديقا وعلى جنسك بحلي وقال وحور إنما هي يذو قنمه وعلي كلها نماتين وفي كتاب عمر الخطاب حكسما وفي صائمة الغنم إذا بلغ الأربعين شاطن شاطن إذا بلغ الأربعين شاطن أفرطني فرقي جانو شاطن أفريها كواجبية وعن أمام المالك حليا رحمه الله تعالى من هدونا يا أري إذا إي ذكره الغرين في حله ورمائه ذكره الغرين في حله ورمائه وايه واذ اسكوته بوليهان صوابته الله علي. قال مالك حي رحمه الله تعالى فاذكرت الضامن اذ هدي هي كانت الضامن اذ هديت هي اكثرت شيئا قد لم يجب على ربها لم يجبكم واجبيه على ربها قفقه يسخله الا شاط واحدة الاخر يميري اخذ المصدق اس اخذه مرقص حويه تشا... وعليه وعليه قاضيه المصدق مرفعه الصحويه في ذكر روحي تلك الشاته المفكيده التي لفكاصه وجبد كو ادبتي على رب المال قفقه وحويه يسخله اولحان وبل ض قال لي لديه في قاضيه اذ هو في وإن كان المعز رغيه أكثرتي كبير من الضان إلهنا أخذ منها أخذوا لها قضية منها مرحل رياسة لها قضية فينستوى بعنو والمعز أخذ إله إله إرغيه سناثان أخذ الشاط ما في قضية من أيتهما من دون شاء وضانه وكام عليه نحوه يعني ورئيه يرغيه أرتها إذا كما كودوا واجبيتها لكن hadii ay suu yihiin hadii ay idhoob badee yihiin ila laga bixiraya life ila la bixriya hadii idhoob badee yihiin daf riya la bixriya hadii sibo yihiin tiila doora la bixriya intaas wada qala yahyahu wuxu yiri wala malik bal wuxu yiri kalaarikan ibnu qeelna wasaso kale al-araab والجمع انا عرفته على السلام يا اولاد حي إيه وقال حشو حشو يا والبوخت واجي له حيسكره حشوا حيس فيلا متغاضي حشوا حيس فيلا يا هواته كرسك قلوعنا كرصير وقلوعناينه بركه بلا جي له ما توكين ما ما ناتت لكن واحد جتهيره مره صحوياني وادي وكل وسمق بقاله صباح مركه مختي وحلوه قناه الجيل مركه الشحويه الكرس كطاهر بالو يقنا يا اكيد ولازم حضره والكرس غير قلوعه وحيره كرسه ينقلوعه مركه باقي عيله راهي وهي سولداس وي مركب نظر عربه وكذلك العراض ارام حال وجيل عرفت اسكله اي سوما يا والبخت وحشى حي سكلو هياك يجمعوا ولا كل من على ربه منك اسله في الصدقه ذاكله وجيلس عربي سنه عرفت اصل قوا يجيل مرخص حويا ان كدغن لبدا جيلبا جيلبا بقى جمعيه ما جيلبا جمعيه سوما ولا سوق اذاكله هل ذاك له قاديه معنا وقال وحور انما هي ابن وجيل كلها دمانجوا وجيلو قال كانت العراب حد هي الاكثر اثرت من البختي الى مراقيل افريقا ابو وكاس ما خلا ده دوليسو وجيله اي تقضام عجمي وسدبلس افريقا دغدايو واي وجيله عجمي يقول اي تقضاو ويال اللهم فإن كانت هذه المرقة العراب قيلة على هي إذا اكترته بضم البخط كان عجبه لأي كب غضنته ولم يجب عليه على, على ربطه كما هو عجبه لأقفه إذا كان المرقة إلا بعيره ويحج نحله فوق اليوم ويانه فليأخذها كثير من العرابي صداقته إذا كثير فإن كانت البخط هذه المرقة حيث غلاء أكترته بضع فليأخذ منها هكذا قالوا ويان فإن استول هذه المرقة فليأخذها كثير من واي فلياخذ حقها من ايتها مدود شاو دونا على جيله وصيل الحيه اريغوونو هادو جيل بديهي عربتنا كا كا قاد هادو جيل كنعدم وبدير يداك قاد اديس بيربيتا الله تعالى وكذلك الثلاث سوكر البقر الذي وكذلك الثلاث سوكر البقر الذي هاتوا الجواميس <تصفيق> الجواميس ولكن ما شاف جواميس وناع كميده وهن البقر والجواميس تجموع ولا من في صدقه الزكاه على ربها قد يسكلها جواميس وناع كميده خا ويهن كميده لكن مصر بابره اي دوكتر يها هو الله ما يرو سيده لو دورغلين كل سنه كميده الله على ذلك من يرموذ يرضى قلئي وحبل الموذة أما النوع يرضى من يرأي وحبل الموذة الله عاديه اللهم مبوذ أنسو عن مركز جوابية سنوات تاسع اللهم اسلعى وعليه تقول وحويني مركز وحوه يامين وقال وحويني إنما هي ذو بقر والله كلها نماتيه فكانت البقره ولاد وحدت هي يودا روتين كبدن للجواميس نوع الجواميس لا ولا تجب على ربها تجب لكم ولا تجب لكم واجب على ربها من في اسقلها إلا بقره واحده لا في اليميان بقره واحده لا في اليميان والله حبت له كريم وين فلي ياخذها قاضي البقر ولاد ا صدقاتها صدقاتها صدقتهما تطليت واللذي جوامع صاحبيه لدي عاديه هيصمها وهي صدقه بذلك ودا حقيقهه ما يمكنه الجوامع صوت من نوع دواميس تتهى اكثرتي بدن فريا ياخذ منها شي قاضه فإذا استوى لديه سنعته فريا ياخذها قاضه من اي جواميدودي شاو فإذا ودي بنت واجبته لذلك ان صدقه الزخري صدقه سنفاني لمضا مع ولاس جميع الامان Allah subhanahu wa ta'ala lamada nooc waligaa saki macneyn maaha jawaabaysan qodobada aska looga qaadi noodon caadiyada goobida aska looga qaadi macneyn sida maaha ee labada kalbakiila doonaan ee ka laga qaadwaya maas ko amaj jawaabaysan noqdo ama han ماشية حوالاقه في الصوفة إيديسة حلاصة من قبل قيلة أو بقرنا ملوعة أو غرمنا معاريها ولا صدقة عليه وإحزكاء اللي قمال فيها بحرية حتى يحول عليها الحول صنعت لله وصوريه بيوم المال لقبل العب أفادها الصوفة إيديسة إلا أن يكون له ينوص معظم ويانه صنع لها يحول حوالاق الصوفة إيديسة حلقين نصاب ماشية حوالا النصاب قارية والنصاب ما وكان وكساعد في السينية ما شيء ال تج كجببة س في احدية الصأ فيقد كاجس إنما خزمشان م م جيلة وإما ثلاثاسون بقرة صد لاخلهبيها الله ارقولون شة ص أفض الناف ري يهاي فإذا كان الغجي منخبررق أصونا توو خ دووج شف جي 500 م ملي جيلة او ثلاثاسون بقررة صد ناف الله هوربون شط أفض دااف ريية ثم أفاد oo faasoobay wiiso ilaa xaqeeda macnaa uu keeno ibiiloo gelo barqaro amalo oo qaranan ma arii is tiraayso ebsi oo hibada uu la soo jibiyo oo raadna ma xal faaido uu sidii qoo zakiiri faaido uu sidii qaqha xoolaha jirka soo galay oo sakada uu الله ورسوله عليه الصلاه والسلام مع ماشية حين يصدق ماشيته سكت بحليه. مع ماشية حين يصدقها خوليس مقوس كده بحليه عما يقع ف اركبها مع ماشيته حين يصدقها سكن مرق حوليس كده بحليه وان لم يحل يرؤسو ريبه على فائده مرقه او صوفه ليس الا حول صله يقولو صوره كده وان كان هدي ما فاده و سو فائده سيل ماشيته حولها او بالماشيه حولها كده الى ماشيته وإن كان ديما فأدو بحيو صوفي لسي ومن الماشية حوران كميدا إلى ماشيته حوريس المرقى اللوقي قد صدق المرقى الصحويان لقد سكبحه قبل أن يشتريها إنترسوي بسنكهر بيوم واحد مال كليئة أو أما سيقبل أن يشتريها إنترسوي بسنكهر بيوم واحد مال كليئة فإنه يصدقها ومرقى الصحويان فاي لو يصدقها زكده وكب يا مع ماشيتي خولي سمعه ده يصدق ماشيته خولي سمق زكده كب حلا معناه هو حويان وصفي مرخص حويان حول حوله يسته كدله حوله ديره كساو غلان حوله ديف كساو غليه كس كو سي هيسي هو حدي مرخص وحويا حوله يسي هيسي مصايبنا الله ياري وعطينا حسابنا دنا وارفع حواله المرخصه السحبيه وصو فائديستي ذكرك ام حمايه الى وصلنا المصوره لكن حتوجلو خوله او سيحايسي او حسابو حسابك الى هو غاراي سمارت فينا او صور لي وكبخينيا زكاده in marqaas xawaa yeesa ku soo wadaaga mooyaane laakiin sababada labaad xoolada hadaa lahayd xoolahaa misaabta naaym zikra ay ka waajibaysay qashan ay fogaal ma tarayahay ama wax ay soo daayfay laayahay ama marqaas farta laayfay ayaa yahay xoolahi aad iyo soo faaide ee xoolaha misaabta dhalaysi ay haysatay baa iskugu geeyay zikra sida ama marka saxaw iyo soo dhaashay zakada hadii sharay lagu bixiyo baa tan soo faideysatay kadibna marka saxaw weeyaan ee adigu zakadi waad ka bixlaysaa la sharayba lagu sii bixiyo dadninkii sharay lahaa baa ka bixiyo tan adigaa loo mulkiyeedare marka waxa weeyahay xoolahaa oo geedisa heesha kooral u qiroya isku Blue light 9-3-1-1-1-2-1-2-2-3-1-2-1-2-3-1-2-0-5-1-2-3-2-2-3-2-3-4-0-7-2-2-4-3-1-2-2-3-8-9-4-1-2-6-9-3-1-1-3-5-7-9-4-0-7-9-0-7-7-6-7-8- 4 0 7 9 0 7 7 6 7 8 9 0 7 9 1 3 4 1 3 اذا سي مشروع بالنسبه و هل بيحلون اسورق على الفائده كان سوف يديسته على حول صناديق الاسورقني وان كان هديما افاد و سوف يديسي و لا ماشيه حليس مركو بك قد صدقت كذلك لقدحي قبل ان يشتريها ترصوي بسكر يوم واحد ملكيه او قبل ان يشتريها ترصوي بسكر يوم واحد ملكيه قبل ان يشتري هاي ترصوي بسكر ويا يوم واحد اما يا. قبل لا يري صحا ساسا في عمي قبل لا يري صحا او اما سوا حويا قبل عياري صحه ان صوره حلمتهر بيوم واحد بعرف ليها اه لان صرت حشي شل الزكدي ولا بخييت فهل هو يصدق هالسكدي مع ماشياتي حولي سميعي هل يصدق ماشيته وحوليس مرق سكنه قال يحيى وحوله قال مالك بقى وحيري وانما مثل ذلك كالتاليس وحويا مثل الورق وفضاله وكله يزكيه زكاه وكبخل الرجل لنكه ثم يشتري يزك عفوا يصل الورق وفضاله وكله فضله او يزكيه وكزكيه له الرجل لنكه زكاه كبخليه ثم يشتري وصيف سنه بها في الضري ثم يشتري وكيبله ااف الضلي من غجل آخر نك رب ألابح القغئ بلايو قد وجب يكوا جب عليه تشيسم في عرض صدار فكاسة إذا بعضع مرق ابييو وال الصقةة السكلي وقد وجبد ويكواجب عليه تشيسم في عرضه الالاتي صدار كاسة إذا باعه مركو ابييو الصقةة الذكد وكاجسي وفيخذ الج الغجره لمك ببحيا لا آخر ك صدقه تعالى صدق الى هذا اليوم مال تغيذا ويكون الاخر كلو هو قد صدقه في كما كان بحيه من الغد الشرقي كدحي بمعنى وانمسك أن انت ايولها شي ظلم ما انت كدحي حضر النكره بوكيبيه قلابهان بوكيبيه على برك لا يسوغيو زكدي وي كو عادين بسارنتهي زكدي وي كو واجبسا ويهان واخضون ما انت زكدي كدحيساي او تجاره احابا ما تعلق بخصي منك نشره يصور كسي يسوما بركه اسمه حيدنا وهي عدي الملكياقه ما انتهى كو جرتها شله من به ملكيته كو جرتها اولو كل بنكهي